نول ترتيله صفحه اثنا عشر وما كناش عارفين نغمتها نحفظها كده عشان هي فيها فرح لطيف كده وقول ربي مصدر الكمال ويا واسكت <تصفيق> نردانا خضرا زي الجلال اتانا ندادا في اجلى مثال وما تفتي بكل امتي يا رب لكم غفل فأنت أنت عيني وقل من نفسي نفسي فأنت أنت ناصري راجى يا ولا سواك يا نفسي صبرك يا نفسي مهدان فالرب عوني في كل حين يا رب نفسي هدي ونديه لخير Let us pray. يا رب لي كن غافي أنت أنت عوني وكل نفسي مرحبا فأنت أنت ناصري راجع فيك ولا صبرا يا نفس ما هلا فالرب عوني في كل حين يعطو نفسي هادئا لمجده للخير فهو نصيب راح قلبي وانا احلى انا احلى ما يا هناك كذاك لا هناك سلام لتلك يا رب ليكن غفل sarī rāgaya tī va nasīyakya nasī sābara ونصيب دائي مَنْ به يفرح قلبي فانا أهلاك فانا أحلى إن كنت في شك سلماً جرّاً بودي كن زيرك انت انت عوني كن لي نفسي مرس فيك انت ناصري راجياك man فَسَلُّوا جَمِيعًا لِرَبِّ الْأَنَانِ يَا رَدُّ وَبَعِدْ إِذَانَ perfiles de un tipo de mujer de la sala y ahora perfiles de un tipo de mujer de la sala pero si no